ان الذين لا يؤمنون بالاخره زين لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله إن 124. وإني منها نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفصلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النير ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما رايها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَمَنْ ذَا الَّذِي كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورس سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أري المدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيتك من سبأ بنبيين يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيد لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 مَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن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 فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وَهُمْ وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان عليه لقوي امين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرش قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَفِرِينَ قِيلْ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ وَادِّي رَقَالَت رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال الفاحشة وأنتم تبصرون آئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آلوط من قريتكم إن إنهم أناس يتطهرون، فإن جئناه وأهله إلا قدرناها من الغابرين، وأنطرنا عليهم مطراً فسأ مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء. او خير ام يشركون ام خلق السماوات والارض وانزلكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجه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 اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما يذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَا إِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُكُمْ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 بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا آه اذا كنا ترابا وآباؤنا آئنا لمخرجون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 ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ايضا ولو مدبرين وما انت بهذا العمى ضلالتهم ان يُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم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 في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يوم إذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النير هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟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 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون